السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء هكذا قال ربنا جل في علاه مبينا لنا أهمية أن يفهم المخاطب لغة المخاطب حتى يستطيع أن ينصل فكرته إليه من أعظم آيات الله تعالى في الكون اختلاف ألسنتنا وألواننا كما قال الله جل وعلا ومن آياته وذكر الله تعالى عدد من الآيات ثم قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم ذكروا أن الملك العظيم ذا القرنين رحمه الله تعالى لما وصل إلى سد يأجوج ومأجوج كما قال الله تعالى لما ذكره في آخر سورة الكهف أنه لما جاء وبلغ إلى, مطلع الشمس إلى مغرب الشمس ثم بلغ إلى مطلع الشمس ثم بلغ بين السدين قال الله تعالى وجد من دونهما قوما لم يقل قوما أشد ولا قوما طوالا أو قصارا تكلم عن أنسلتهم قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفهمون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرج على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد وجعل يتكلم معهم ويعطيهم أوامر وهم قوم كانوا يتأذون بسبب يأجوج ومأجوج عند قوله تعالى لا يكادون يفطهون قولا ذكر ابن كثير ان ذا القرنين احتاج الى اكثر من سبعين مترجما حتى يفهم لغتهم كيف احتاج الى سبعين مترجم ما هو يكفي مترجم واحد كيف احتاج الى سبعين مترجم ما هي الطريقة وما هي الكيفية وما اهمية ايضا اليوم ان نتعلم عددا من اللغات وان نتقنها وأن يتعلم القوم الاخرون أيضا لغتنا تعالوا نتكلم عن احكام اللغه وعن تعلمها وعن اداب تعلمها وهذه ينبغي على الجميع أن يتعلموها اما البعض ونكمل لكم ايضا قصه ذي القرنين في حلقتنا اليوم سيسرني أن تبقوا معنا تحدد مكانك يا من الجميع من الجميع ذو القرنين أيها لاحبة لما وصل إلى ذلك الموضع حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا احتاج إلى أكثر من سبعين مترجما كيف وقع له ذلك أنا أعطيكم مثالا نفرض يا شباب أن أحمد ما يفهم للغة الفرنسية فرضا يعني <تصفيق> لأن صوال الفرنسيين يقولهم <تصفيق> ما يفهم للغة الفرنسية فقط وعبد العزيز لا يستطيع أن يتكلم ولا يفهم إلا اللغة العربية إيطالية هذا <تصفيق> الآن يبغي كلمة عربي وهذا تقول لي أتكلم معي فرنسي فأحتاج عبد العزيز أن يتكلم بلغة العربية وأنت يا ناصر تترجمها إلى اللغة الإنجليزية أنا لا أفهم الإنجليزية لا أستطيع أن أفهم عربي فرضا فأنا لا أستطيع أن أفهم من عبدالعزيز مباشرة ولا هو يستطيع فهمي فهو يحتاج يتكلم معك عربي أن تترجمها إلى الإنجليزي انا اترجمها من الانجليزي الى الفرنسي شغل تحتاج الان عبد العزيز حتى يتكلم مع احمد الى كم مترجم 3 3 2 2 وين استاذ انا وياه بس هو يتكلم معك بالعربي وانت ترجم لي وانا اترجم له اجد القرنين طيب افرض ان في واحد ايطالي جالس وراك نكمل ما يفهم الا اللغة الايطاليه لا يفهم عربي ولا انجليزي ولا ولا فرنسي يفهم ايطالي فقلنا طيب خلاص عبد العزيز معك بالعربي يا احمد وانت فقلت انت أنا ما اعرف ايطالي ما اعرف الا بوجو ما اعرف فرنسي تحتاج الان 3 مترجمين عبد العزيز تكلم معك بالعربي أنت تتكلم معي بالانجليزي انا اترجمها له بالفرنسي هو يترجمها بالايطالي افرض وراه واحد الماني ما يفهم الا الماني فرض وراه واحد اسباني وراه واحد فكلما صارت اللغة ابعد كلما احتجت إلى مترجمين اكثر فهمتوا لذلك ذو القرنين سوى حسينة بمعاناة ذو القرنين ظلت انه سعب حسينة بمعاناة لذلك ذو القرنين تعب حسينة لذلك الله جل وعلا ايضا قال قال لا يكادون يفقهون قولا سعب معهم يفهم بالعربي ما يفهم يفهم باللغة الثانية ما يفهم فجعل يجمع مترجمين يقولهم انتم ماذا تريدون ايش مشكلتكم قالوا يا اخي احنا بيننا وبين يأجوج وما يجوج مشكلة وكل يوم يأتون ويفسدون بلادنا ويفعلون, ويفعلون, ويفعلون قال اه بعد ما تفهم ذلك بعدما استعمل سبعين مترجمة كل واحد ينقل اليه الكلام هذا اهمية عد ما ادركه مش موضوعنا <تصفيق> الله ما لديك. لكن يعني يذلك على اهمية ان يفهم الانسان لغة الاخرين حتى يستطيع ان يتجاوب معه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يريد ان يعني يفهم لغة الـ الـ اليهود ويرد عليهم الجواب يكتب لهم بلغتهم احتاج الى مترجب فاختار من زيت, زيت, زيت ابن زيت سابت, زيت سابت رضي الله عنه قال يا انه تأثيني كتب من اليهود احيانا ليس يهود بني قريضة اللي في المدينة معي ممكن يهود من خيبر يهود من اي مكان يرسلوني اليه كتبا فانا لا اسألني انادي واحد من يهود بني قريضة قل تعال ترجم لي لا احتاج الى مترجم ثقة صحيح. فقال اذهب وتعلم لغة اليهود ذهب رضي الله تعالى عن فعلا وتعلم لغة اليهود في كم يوم خمسة عشر يوم وراجع اتقنها قراءة وكتابة وتحدثا شوف القوة يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام استعان به في ذلك اللغة العربية طبعا هي اشرف اللغة بلا شك واذا تأملت في اللغة الانجليزية بالمناسبة يعني الذين يتكلمون في تاريخ اللغة يقولون ان اللغة الانجليزية هي لغة مجمعة من عدة في لغات يعني فيها ألفاظ عربية فيها ألفاظ أشبانية فيها ألفاظ من, من, من لغات كانت قديمة ليست في أصولها وقوتها مثل اللغة العربية أيضا إذا تأملت في أمر آخر وجدت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما خاطب بعض الناس بلغة غير اللغة العربية للحاجة للحاجة الشديدة يعني مثلا خذ مثالا أم خالد بنت أبي العاف طفلة صغيرة يمكن عمرها لا يتجاوز ست أو سبع سنوات جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بثوب يعني قطعة قماش فأراد أن يكسوه أحدا فجعل النقطة ينظر إلى الثوب إذا ثوب حسن وجعل الصحابة يتأملون يسرى من سيعطي هذا الثوب لأنه لن يلبسه لكن من سيعطيه فقال عليه الصلاة والسلام أين أم خالد بنت صغيرة لسه ما الزوجة طبعا محمدها تنيها أم <إيه>. خالد لكن, <تنين> لكن يكون الصغار مثل يا أبا عمير ما فعلنه غير يا أم خالد فجاءت أم خالد هذه البنت يا دماعة ولدت من حبشة <تنين> هي تعرف اللغة الحبشية أكثر مما تعرف اللغة العربية وهذا أمر واقع أنا رأيت بعض الإخوة في بعض البلدان في أوروبا إذا أراد يذهب إلى السوق يذهب معه بولده الصغير أبو سبع سنوات ليش؟ يترجم له يترجم له تخيل؟ يقول والله يا شيخ ان ولدي هذا اكثر اتقانا للغة الالمانية او السويدية او الانجليزية اكثر اتقانا مني يقول انا احسنت نشأ عليها الصغير صار له اربع خمس سنوات في المانيا اما الابه مع الام ومع اصدقاءه وذاكر دروسه ومدرئير ثم هو تعلم على كبر اما هذا الصغير فاخذها تلقينا مباشرة فهذه الصغيرة ولدت في الحبشة اصلا فكان لعبها وجلوسها مع الاحباش فصارت إتقانها للغة الحبشة أكثر من إتقانها للغة العربية فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداها قال أين أم خالد فجيء بها إليه فأخذ النبي صلوات ربي وسلامه عليه السوب ولفته عليها ثم جعل يشير إلى أعلام في السوب ما معنى أعلام يا ناصر خطوط, خطوط في السوب ويقول عليه الصلاة والسلام هذا سنة يا أم خالد سنة يعني حسن وجميل. هذا سنة هذا سنة، هذا سنة فتكلم عليه الصلاة والسلام بغير اللغة العربية لكن الحاجة إلى ذلك كذلك لما في حديث أبي لما النبي عليه الصلاة والسلام جاء الحسن وقد جمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تمر بالصدقة فأخذ الحسن منه تمرة وضعها في فيه فقام النبي صلى الله عليه واخرجها ومسحها ووضعها وجعل يقول له كخ كخ نعم نحن نستعملها اليوم صح, صح. إذر مشتركة وهي لغة تارسية في أصلها آه. لكن بعض الـ الـ بعض الكلمات دخلت من الأعاجم على اللغة العربية وأصبح العربي يستعملونها كثيرا إلى درجة أنها أصبحت عربية صحيح صحيح يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن بلسان عربي مبين صح؟, صح بلسان عربي مبين طيب لو جاء إليك الآن إنسان وقال لك القرآن كلها عربي قلت نعم قال اه استبرق طيب في القرآن كلمة استبرق هذه مهيب عربية شبك. كيف فالرد على ذلك أن كلمة استبرق خلاص مع دخولها في اللغة العربية والسعمال العرب الشديد لها وليس عندهم كلمة مرادفة تغني عنها أصبحت عربية خلاص أصبحت عربية طيب مثل بعض الكلمات اليوم ترى يعني الموجة أذكر أمثلة حتى ما يصير لي مشكلة مع اللغويين يعني لكن هناك بعض الكلمات اليوم خلاصية دخلت بهذا المسمى تلفاز يعني مثلا التلفاز مام مثلا مام هو أصلا تلفزيون جاء وقالوا تلفاز طيب دخلوا تلفزيون وانتهينا يعني, يعني لماذا تتهب وتغيرها عشان تخليها لغة عربية أو يقول لك لا والله نسميه الرائي خذه من من أصله مدام أنه صنع وسمي بهذا الاسم خلاص فكنالك يعني ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنها ربما كانت أيضا نعم أنها فارسية لكن صارت عربية بقي معي كلام أيضا عن اختلاف الألسن كيف التعامل معه كيف الإنسان يستطيع ربما أن يعني يتكلم اللغة الإنجليزية أو غيرها اعتزازنا باللغة العربية أيضا ومعنا موقف لطيفة أيضا للشيخ من أثيمين مع مترجم سر <تصفيق> <تصفيق> جملة غلط سنذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا فاصل القطير فلا تذهبوا بعيدا تحديد <تصفيق> مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع أيها الأحبة كلامنا اليوم عن اللغات لا يعني أنني أدعو الجميع إلى تعلم اللغات الأجنبية لا بل أنا يعني وجهة نظري في هذا أن من كان يحتاج إلى تعلم لغات الأجنبية فليتعلمها لكن لا أدعو كل من أمامي يقول ينبغي لك أن تشتري مثلا قاموس وتبدأ تنظر فيه ولا تشترك في معهد ولا تذهب ستسافر لأجل تعلم اللغة لا أنا لا أدعو إلى هذا ولا أشير به أيضا على أحد إنما أقول من كان يحتاج إليه فليتعلم إنسان يحتاج له في دراسته في وظيفته بغير ذلك أما إنسان يعني ليس له علاقة بهذه الأمور فلماذا تتعلم هذه اللغة فهي أنا واحد من الإخوة ذهب مرة إلى ألمانيا يقول لي أول ما وصلت إلى الجوازات طبعا ألمان بالمناسبة عندهم اعتزاز بلغتهم هن... اي وحتى تمشي في الشوارع ما تجد حتى اللافتات غير مكتوبة إلا باللغة الألمانية كأنه يقول لك إما تعلم لغتي او ضع في بلدي ما عندي استعداد أكتب لك لغتك أنت دخلت عندي ضعف تعلم لغتي تكلم بلغتي مع أن الألمان أقل عددا من العرب العرب أكثر من 300 مليون والألمان كلهم 84 مليون و 80 مليون تجد المتقن أحيانا بلغة ما دي يتكلم عنها احسنت ربما أتقنه ولا يتكلم فصاحبي هذا جاء إلى, إلى مسؤول الجوازات فمسؤول الجوازات رفع بصره إليه وقال له تتكلم لغة ألمانية فقال صاحبي no. فقال مسؤول الجوازات no. يعني كان يقول مسكين صاحبي ذكي مباشرة قال له طيب أنت تتكلم لغة عربية فقال ذلك الرجل لا فقال صاحبي أرده <تصفيق> هو صادق يعني, يعني أنتم يا ألمان عددكم لا يتجاوز 84 مليون وتنتقد عليه أني لا أتكلم لغتك طيب أنت موظف جوازات كم يأتيك يوميا من العرب ليدخلوا لي منها 300 مليون أو 350 مليون بعدين ترى العرب هم أكثر الشعوب تكاترا ولله الحمد يعني وأكثر الشعوب زيادة وهم يطبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم الودود الولود لاني مكاثرهم في قوم الأمر فهم يزيدون نسبة الزيادة في الدول العربية يعني لا تقارن من ناحية قوتها وانتشارها بنسبة الزيادة في أوروبا فهو يعني ممكن اليوم 300 مليون بعد نصف ساعة يصيرون 301 بكرة صاروا 302 يعني العدد يزيد بشكل كبير جدا إذا كان في غزة ما شاء الله خلال سنة واحدة الولادات وصلت 54 ,000. هم كلهم مليون هذا و... هذا الشيء يرعبهم هم يرعب اليهود ويرعبوا غيرهم يعني وهم كلهم مليون ونص 54000 فما بالك يعني الاعداد الاخرى عند العرب في نسائهم المقصود من هذا انهم عندهم اعتزاز بها فاذا جئت لاجل انك تتكلم معه باللغه العربية لم يرضى منك بذلك بل يشعر أن كماله بتكلمه بلغته لكن لو الانسان احتاج الى ان يسافر الى بلد او نحو لا بس نتوقع لنا سعلم في القطاعات الخاصة يتضبون ان يتكلمون ان يستخدمون اللغة الانجليزية لكن حكم قلب اللغة في القطاعات الحكومية او في نظام التعليم احيانا خاصة انتدائي مثلا متوسط حقيقا لا ارى ان يتكلموا الا اذا كانوا يحتاجون الى هذا كما ذكرت بل ايضا بعض الكلمات التي بدأت اليوم تنتشر بيننا صحيح. انجليزية مثل واحد يريد يقول للثاني ارسل لي رسال ويقول لها ايش؟ لماذا بس ترسل لي مسجني لي مسج؟ يا لي يريد يقول مثلا ترى مثلا بريد الكتروني شوف بريدك يقول لها شيك على الايميل لماذا تقول شيك على الايميل قل يا بريدك افتح بريدك لماذا لماذا تستعمل أو يقول له مثلا يريد يقول مثلا اتصل واقفل السماعه يقول له عطني مسكول مثل مثلا ويظن او مثلا كلمه اوكي التي بدأت تنتشر طيب يا خي بدل ما تقوله أوكي كله طيب كله كله غيرها من العبارات التي تربط الناس بلغتهم وتشعرهم بنوع من الاعتزاز بها من كان يحدث اليها مثلا كما ذكرت في الدعوة الى الله تعالى في تأليف كتب بهذه اللغة في التجارة مثلا في معرفة ما يحاكم للأمة بل انا أدعو اليوم ليس فقط الى اتقان اللغة الانجليزية فقط بل أدعو أيضا الى اتقان اللغات التي أهلها أكثر وعددا وهم مقبلون على العالم مثل اللغة الصينية الصينية مثلا الصين, الصين الآن عددهم فوق المليار وهم خمس العالم فاتقالوا لغتهم والقدرة على التأثير فيهم تأليفا وإلقاءا ومشاركة في محاضرات أو مشاركة في غيره هذا أهم في تصوره وهم أكثر كبير أهم في تصوره من إتقال اللغة الإنجليزية أو, او معرفتها كذلك من أهم الأمور أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم اللغة الإنجليزية ينبغي له أن يكون له همة عالية في ذلك يعني عدد من الشباب مع الأسف ربما سافر لأجل أن يتعلم أو دخل إلى معهد أو تحمس واشترى كتبا وبدأ يحفظ لكنها مدة حفظه وجراسته ربما لا تتجاوز يعني اسبوعين أسبوعين ونص ثلاثة وهو قد ربط حقائبه وتحمس لذلك لكن ما عنده مواصلة من يشاهدنا الآن من إخوانينا وأخواتنا الذين تخرجوا من كليات الترجمة كليات اللغات يعني أعرف أن عددا من الفتيات تخرجت تخصصها مثلا اللغة العبرية تخصصها وخريجات كامل ما في وغير تخصصها اللغة الفرنسية اللغة الأسبانية وهي لم تعمل ولم تتوبط وجالسة البيت هاتف وأنا حتى عندي في الموقعي في المنتجة عندنا منتجة بالانجليزي وعدد من الأخوات الله يزيهن خير اللي هي متخرجة أساسا من لغات معينة وتأتي وتترجم وتشتغل وتقول يا شيخ انا وجدت نفسي في هذا المنتدى لاني بدأت اشعر اني يعني اتخاطب مع اقوام بلغة انا سعبت حتى تعلمتها مادام انها اتقنت مثل هذا الاتقان ما الذي يمنعها ان يكون لها تأثير في الدعوة اقول مثلا اللي تتقن اللغة العبرية تتعلم الاحكام الشرعية وتدخل الى المتديات العبرية وتدخل الى غروف الشاف وتبدأ تناقش وتدافع عن قضية المسلمين التي أتقلت اللغة الفرنسية أتقلت اللغة الأسبانية البرتغالية الروسية كل من أتقل لغة ينبغي عليه أن يدخل فعلا وأن يكون له تأثير لكن يهتم بأن لا يتكلم إلا في أشياء عنده معلومات صحيحة فيها وأيضا أن لا يترجم المصطلحات إلا بما يعرف يعني ما يأتي مثلا يريد يقول جنة والنار يترجم وهو ما يعرفش معناها وله مثلا يريد أن يقول مثلا الملائكه فما ادري ايش مع الملائكه ويجيب كلمة من عنده حطلور لا هذا يعني مع الاسف ربما يعني رانا نفعل تبره من غير قصد ومن الدر ما يكون عقوق لا ينبغي لا أن يذكر ذلك هيا احمد كان لي احد المواقف في احد الدول الاوروبيه قبل فتره يعني لغتنا الإنجليزية مش مثل اللغه اللي مره جيده يعني ما فكنت جيعان ابغى اروح جالس انا تحت الريسبشن واشوف قدامي شخص وجالس انا حقت الاستقبال اي في <تصفيق> جالس افكر اجمع الجمله عشان اعطيه اياها مرة واحده اروح افطر وصلت عنده اعطيت الكلمه عرف انجليزيتي مكسره قال لي اور اري فروم انا من السعوديه قال اهلا وسهلا رد علي بالعربي اهلا وسهلا انا من المغرب الترحم نا لا, لا يجبني من المغرب التكلم عامي يعني بمصطلح يعني أنا ما فهم للغة العربية الفصحة لا تسمعي إذا باللغة العربية الفصحة بدنا تتكلم من اللغة العربية الفصحة فوصف لي ما قصر والله الله أساك أصفرت بالصفحة المضبوط الله يجعل في العافية هو راح ما شاء الله أيها لحب الكرام هذا يعني محتوى قدمنا لكم نسأل الله تعالى أنكم بإذن الله تعالى أوصلنا فكرتنا لكم ربما لا تكون المعلومات فيه واسعة بسبب الحلقة وقتها ضيق لكن أهم شيء أننا ألقينا الكرة في مرماكم وأنتم أهل بإذن الله تعالى إلى أن تستمعون القوة في تتبعنا في ختام حلقتنا نذهب إلى المقطع الذي جرت العادة أن, يعني أن نعرضه في آخر كل حلقة معنا نخرج هذا المقطع ثم Ilaykum, Hello everybody here. My name is Ayba I will say you something about my religion as Hey, I don't care about your religion. I know you don't. But just give me five minutes and have a tell you in my minute. If you pay attention to me and think about what I was told you there a chance something good will happen to you. So, will you listen to what I want to say? Okay. Five minutes and you will not lose anything. Are you kidding? I don't what want to. You? you are a Muslim. I don't care what a terrorist has to say. Wait, who told you that? We're not terrorists! Now you think we are terrorists if look at heaven in 9-11. You are. But we're not responsible for 9-11. You, you are, you are, you are. Hey, we're not. Anut you know, try to walk flat. And the most of you believe in it. Sure, doesn't agree with اغليو كيلين ليبلز اند اليستد دث بر انهم قتل هذا اي والله احبه المقطع لي اخينا وحبيبنا الاخ عيض الله خير ونلتقيته به مرارا وايضا خرج معي مع بعض في بعض البرامج وهو جزا الله خير ترى بالمناسبه ندرس في الخارج واظنه لم يسافر الى اوروبا في في حياته ومع ذلك يثقل حتى في لهجته الاكسنت منضبط فهو يحفظ كلام كله الذي سيقوله يحفظه بالتمام ويضبط اللهجة ثم بعد ذلك يبدأ يخاطب نفسه في هذا الحواره حقه حواره ما شاء الله ممتع وأيضا أنا أدعو حقيقة من كان عنده قدرة إلى أن يفعل مثل ذلك لأنه فعلا انتشر ونفعل الله تعالى بس. أختم بقصة عثمين حتى ما يزعلون الأخواننا وإخواتنا الشيخ عثمين رحمه الله ذهب مرة إلى مطار جدة وكان عنده وقت قبل الرحلة فقالوا يا شيخ هنا مجموعة من الحجاج الهنود لماذا لا تأتي وتلقي عليهم كلمة جمعوهم له في المسجد يقول الشيخ وجئت وبدأت أتكلم عن البدع والتحذير من البدع والحرص على اتباع السنة يقول باللغة العربية فقام واحد قال يا شيخ هؤلاء لا يفهمون اللغة العربية دعني أترجم لك بلغته. يقول الشيخ يقول ترجم يقول وبدأت أنا أذم البدعة وهو يمدحها وأنا أقول هذا حرام ويقول إلا حلال ولا يقول هذا بدعو يقول إلا سنة, سنة إي والله يقول ويقلب كنان وأنا ما أدري يقول فدخل واحد من خارج المسجد واحد طالب علم يفهم اللغة تلك ودخل من اللي يتكلم بس يقول رآني جالسا واستحق يقول فجاء وقرب عندي قال يا شيخ أن تدري ان هذا يقول ان الشيء الفلاني سنة وشيء الفلاني سنة وأنت تقول أنها بدعة <تصفيق> عكس الكلام قال الشيخ والله ما أدري يقول الشيخ فطرته من, من عندي يقول وتمنيت في ذلك الوقت أني تعلمت لغات غير اللغة العربية <تصفيق> <تصفيق> حتى لا أحتاج لي صلى الله تعالى أن وياكم في الدين وأن ينفعنا وياكم إلى لقاء آخر أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى ناسان